بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَفِي أَبْصَارِنَا وَقْرٌ وَمَن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنزَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ ثَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ سَوَائِلَ السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقالَ لَهَا فَقالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ يَطوعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ سَأْتِينَ طَائِرِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ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 فَإِن أَعرَضُوا فَقُلِ أَنْ ضَرْْتُكُمْ صَاعِقَةً مِف لَْفَائِقَات يَ غَد وَفَمود إِْج أَتْهُ مُوسُلُ مِن بَيْمِأَذ وَمِنْ خَلْفين أَلَّا تَبُدُ إَّى الله قلُوا لَ شَ أَرَّناَا لَ أَزَ لَمَدَاائِكَةَ فَإِنا بِمَا أُوسِللتُ بِكَافِون فَأَمَّا عَذُون فَستَك بَو فِي الأوضِ بِغَيرِ الْحَر وَقَالُوا مَن أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانَ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا أيام النحسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الخياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ هُنَّ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتفون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم شَهِدَ عَلَيْهِم سَمُّ وَأَدَ صَ وَدُنُدُون بِمَا كَُوا يَعَّلُون فَقَاوا لِدُلودِجِم لِمَ شَهِدُمَا عَلَْنَا قَاوا أَو فَقَن اللََّّ أَ قَقَ كُل شيء وَهُو خَلَقَكُمْ أَوْ وَلَ مَرّف وَهُو خَلَقَكُم أَوولَ مَرَّتِ وَإِلَيهِ تُجَعون وَمَا قُتُم تَتَتِون أَ يشهَدَ عَلَيكُم سَّوكُم وَلَا أَبفَكُمْ وَل جُلُذُكُم وَلَك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 فَإِن يَصْبِرُوا فَمَا هُم مَفْعُولٌ لَه وَإِن يَسْتَعْجِبُوا فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقِيلَ مَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كان خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغر فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلج جزاء بما كانوا آياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم فَاسْتَقِمْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ التي كنتم تعدون نحمو اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نُزُلٌ مِّن رَّحْمَٰنٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَن قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إنني مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولا تستوي الخسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي قميم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنَّ مَا يَنزَغُ مِنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لَا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض قاشعة فإذا أنظر زلزلنا عليه الماء اهتزت <وربت> <إن> الذي احياها لمحيي الموت ان هو على كل <شيء قدير> <إن>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 ما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد طيل للرسل من قبلك إن ربك لذو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 وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ رَقْرٌ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ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 إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذن كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسهم الإنسان من دعاء الخير وإن فَسَهُ الشَر فَيَئُوس قَنوط ولئن أذقنا رحمة من ما من بعد ضراء أمست هليقولن هذا ليقولن هذا و الساعه قائمه ولا رجعت الى ربي ان لي عنده للحسن فلا ننبئ ان الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعم على ال اَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَظِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ يُنَجِّي الْكَافِرِينَ بَلَىٰ مَنْ يُجِبْ اللَّهَ وَيَعْمَلْ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا بِكُلِّ بكل شيء محيط؟